بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تفضل بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف وفقه الله باب خصال الإيمان وثواب ذلك عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني, يدخلني الجنة فقال القوم ما له ما له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرب ماله فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا فلما ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة خلينظر إلى هذا بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث حديث أبي أيوب قال فيه أخبرني بعمل يدخلني الجنة في هذا دليل على عناية الصحابة بالسؤال عما ينفع وما يرضي الله جل وعلا ولأجل ذلك سأل هذا الرجل عما يدخل الجنة قوله فقال القوم ما له ماله يعني أي شيء جرى له يا رسول الله أو من الذي يريد منك يا رسول الله قالوا ذلك استفهاما وكرروها للتأكيد فقال أرب ماله اختلف العلماء في ضبط هذه الكلمة فمنهم من ضبطها بهذا أي أرب ماله له أي له حاجة مهمة جاءت به وبعضهم ضبطها بقوله أريد أرب ماله له أي ذو علم وعقل وخبرة يسأل وهذا السؤال دليل على عقل صاحبه وحرصه على معالي الأمور وحبه للخير وهكذا كانت أسئلة الصحابة رضوان الله عليهم كانت أسئلة أسئلة تنفع في الدين وفي الآخرة أسئلة ينبني عليها عمل ولم يعرف عن الصحابة رضوان الله عليهم أسئلة تعاب فإن حصل من بعضهم أنه سأل سؤالا من هذا النوع بادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبيينه والإنكار عليه وتربيته وتعليمه حسن السؤال وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أهم الواجبات فأمره بالتوحيد وهو عبادة الله وحده فقال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم وهذه الأشياء التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها هي أشياء واجبة فمن أتى بها دخل الجنة ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية الأخرى من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا ففي هذا دليل أن من اقتصر على الواجبات دخل الجنة وفيه دليل أن الأعمال سبب لدخول الجنة وفيه بيان مقدار هذه الخصال الخمس الخمس وعظيم ثواب من حافظ عليها وفيه دليل على حرص الصحابة على العمل بما يوصيهم النبي صلى الله عليه وسلم وثباتهم عليه ولذا قال الرجل والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا أي سأحافظ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 من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء نعم هذا الحديث من أجمع أحاديث العقائد فهو حديث عظيم جليل تضمن أصول العقائد التي تخلص المسلم من اليهودية والنصرانية وتبين المنهج الوسط في نبينا صلى الله عليه وسلم وفيه إثبات الجنة والنار فمن أتى بالعقائد التي دل عليها هذا الحديث وآمن بها وأيطا فإنه يدخل الجنة من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء ولذا قال العلماء هذا الحديث من أجمع الأحاديث المجتملة على العقائد فإنه جمع ما يخرج من جميع ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدهم فاختصر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف اليسيرة ما يباين جميعهم وقد تضمن الحديث الإيمان بأربع أصول الأول أن يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بأن يقول هذه الكلمة عارفا لمعناها موقنا بها عاملا بمقتضاها ولذا عبر بقوله شهد فلا يسمى شهد حتى ينطق بلسانه ويصدق بجنانه الثاني أن يشهد أن محمدا عبده ورسوله فيجمع للنبي صلى الله عليه وسلم بين العبودية والرسالة وهذا هو المنهج الوسط في نبي الأمة وهو ما جمع أمرين أن نشهد أنه عبد لله عز وجل لا أنه عبد لله عز وجل ليس له من صفات الربوبية شيء ونشهد له بالرسالة فنؤمن أنه نبي لله عز وجل يجب اتباعه وتصديقه الثالث أن نشهد أن عيسى عبد لله ورسوله وهذا هو المنهج الوسط في حق نبي الله عز وجل عيسى عليه السلام فنشهد أنه عبد لله ليس له من خصائص الربوبية شيء كما قال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ونشهد أنه رسول من عند الله فنصدق ببعثته ولا لكن لا نتبعه وإنما نتبع النبي صلى الله عليه وسلم لأن نبينا رسالته ختمت سائر الرسالات ونسختها قوله أن نؤمن أو قوله أيضا أن الجنة حق والنار حق أي نؤمن أن الجنة التي وعد الله المؤمنين بدخولها حق فهي مخلوقة وخلقها الله والوعد الذي وعد الله المؤمنين حق وأن المؤمنين سيدخلونها حق ونؤمن أن النار حق وأن من وعد الله أنه سيدخلها لا بد أن يدخلها قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل وفي رواية من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء هذا فضل عظيم وثواب كبير لمن أتى بما تقدم فمن وفى وفي ومن أتى به فلا بد أن ينار ثوابه ويدخل الجنة كما وعده الله جل وعلا ودخول من قال هذه الكلمات وأتى بها دخوله للجنة على قسمين القسم الأول أن يأتي بهذه الأصول الأربعة ويأتي بالتوحيد ويجتنب الكبائر فهذا يدخل الجنة بلا عذاب يأتي بالأصول الأربعة ويأتي بالواجبات ويترك الكبائر فهذا يدخل الجنة بلا عذاب وأما إن كان أتى بالتوحيد لكن عنده تفريط ببعض الواجبات أو ارتكب بعض الكبائر فهذا مصيره إلى الجنة حتما لكنه تحت مشيئة الله قبل ذلك قد يعذبه الله جل وعلا ثم يدخل الجنة وقد يدخله الجنة مباشرة برحمته جل وعلا نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله عن سلمة رضي الله عنه قال خفت أزغاد القوم وأملقوا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 أي أن الصحابة رضوان الله عليهم في الطريق خفت أزوادهم التي حملوها معهم ولم يجدوا شيئا يأكلونه يكفيهم وافتقروا ولحقهم الفقر والحاجة واحتاجوا إلى شيء يأكلونه فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه أن يأذن لهم أن, ينحر بعض الإبل أن ينحروا بعض الإبل ليطبخوها ويأكلوها فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم فعند ذلك جاء عمر رضي الله عنه فقال ما بقاؤكم بعد إبلكم فعند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أو رجلا ينادي في الناس أن يأتوا بفضل أزوادهم الحديث فقوله ما بقاؤكم بعد إبلكم أي أنكم لن تقدروا على السير وقطع السفر وحمد الأثقال إذا نحرتم الإبل فأنتم محتاجون إليها في الطريق وفي هذا من الفقه أهمية العناية بالمركوب في السفر وإصلاحه ومراعاته سواء كان حيوانا أو غيره وفيه أيضا أهمية الرجوع للأمير والكبير في الأمور التي تؤثر على العامة ولو كان التصرف في ملكه الخاص إذا كان يؤثر على العامة فعند ذلك فأقول قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله ما بقاؤهم بعد إبلهم أي أن عليهم ضررا إذا نحروها وفي هذا أيضا من الفقه دليل على جواز اعتراض بعض الرعية على الأمير وإن لم يشاورهم إذا رأوا عدم صوابه وهذا من النصيحة له ولرعيته لكن يكون الاعتراض بالرفق والسر والحكمة لألا تتشوش القلوب وفي هذا دليل أيضا على سداد رأي عمر رضي الله عنه فقال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وقال هذا بعد أن أمر بأزوادهم فجمعت فكفت القوم جميعا وهذا كله معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء في رواية مسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلغى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة وهذا موطن الشاهد ففي هذا الحديث دليل على فضل التوحيد وفضل الإتيان بالشهادتين ودليل على عظيم ثوابها فإن من قال لا إله إلا الله وشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة غير شاك فإنه لن يحجب عن الجنة وهذا دليل على فضل التوحيد لكن قد يقول قائل كيف نجمع بين هذا وبين دخول بعض الموحدين النار نقول الجمع بينهما أن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله غير شاك فلا يخلو من حالتين الحالة الأولى أن لا يأتي بكبائر فهذا لن يحجب عن الجنة أبدا كما قال تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما الحال الثاني أن يأتي ببعض الكبائر فهذا قد يحجب عن الجنة فترة لكنه لا يحجب عنها إلى الأبد فقوله فيحجب عن الجنة أي أنه لا بد أن يأتيه وقت يدخل الجنة وتكون هي مستقره نسأل الله أن نكون من أهل الجنان باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله عن أناس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ بن جبل, معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك, وسعديك قال, قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثة قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار وفي رواية من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا قال إذن يتكلوا وأخبر بها معاذ عند موته تأثما عن معاذ رضي الله عنهم قال بيننا أنا ضيف النبي صلى الله عليه وسلم وفي روايه على حمار يقال له عفين ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل فقال يا معاذ بن جبل قلت لبيك, قلت لبيك رسول الله وسعديك ثم سار ساعه ثم قال يا معاذ قلت رسول الله وسعديك ثم سار ثم قال يا معاذ رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم سار ساعه ثم قال يا معاذ, يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك فقال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه قلت الله ورسوله أعلم قال حق العباد على الله ألا يعذبهم وفي رواية فلا ابشر به الناس قال لا تبشرهم فيتكلون قوله باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم امته إلى توحيد الله ثم ذكر حديث معاذ رضي الله عنه وهذا الحديث وغيره من الاحاديث فيها إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أهم الأمور التي حرص على تقريرها ودعوة الناس لها وتوجيههم ولفت أنبارهم إليها وتحذيرهم وتحذير من ضدها أنه دعاهم إلى إصلاح العقائد دعاهم إلى توحيد الله عز وجل ولذا ذكر البخاري تحت هذا الباب أربعة أحاديث اختار المؤلف أحد هذه الأحاديث ومن هذه الأحاديث التي ذكر البخاري تحت هذا الحديث حديث بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحد الله أي وحد الله. فأول أمر دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس إليه توحيد الله وأهم أمر دعا الناس إليه توحيد الله وهكذا الأنبياء ولقد بعثنا في كل أمة رسولة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ومن هنا يقال الواجب على من دع الناس أن يبدأ بتصحيح العقائد وإصلاحها ودعوتهم إلى توحيد الله وتحذيرهم من الشرك لأن أي عمل إذا خالطه شرك لا ينفع وإذا لم تصح العقيدة فالأعمال لا تنفع الإنسان والأحاديث في هذا كثيرة والآيات أيضا كثيرة ومن الفوائد المتعلقة بهذا الحديث قوله هل تدري ما حق الله على العباد أو على عباده أي هل تدري يا معاد ما الأمر الذي يستحقه الله على عباده مما جعله واجبا متحتما عليهم لا يرضى بالإخلال فيه قال الله ورسوله أحلم فقال عليه الصلاة والسلام أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فعبادة الله جل وعلا تشمل فعل الواجبات وترك المحرمات قوله ولا يشركوا به شيئا هذا هو الواجب الذي أوجبه الله على العباد أول واجب على على العبيد معرفة الله بالتوحيد فهذا هو أول واجب على العباد يجب عليهم أن يحرصوه أتدري ما حق الله على العباد أن يعبدوه بما أمرهم بعبادته فيه ولا يشركوا به شيئا وهذا دليل على الأمر بالتوحيد والتحذير من الشرك ثم قال عليه الصلاة والسلام هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا قال ألا يعذبهم أي إذا عبدوا الله ولم يشركوا به شيئا فإن الله جل وعلا وعدهم وعدا صادقا لا يتخلف أنه لا يعذبهم فهذا وعد من الله جل وعلا ولذا قال ألا يعذبهم وهذا الحق تفضل وإنعام ومنة من الله عز وجل وليس حقا للعباد من غير تفضل من الله عز وجل لأنه لا أحد له حق على الله عز وجل فلو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذب أمه وغير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خير لهم من أعمالهم ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع عند ذلك فرح معاذ بهذه البشارة فقال يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا فأخبر بها معاذ عند موته تأثمى وفي هذا دليل على أن العالم ينبغي عليه ألا يسعى لبث الأحاديث التي فيها رخص أو تشديدات قد تضر بعض الناس فيفهمونها على غير وجهها وإنما يحدث الناس بما يعقلون يحدثهم بما يفهمون ويبين لهم ما يحتاجون فأحاديث الرخص والترغيبات التي فيها فضائل عظيمة هي من الشرع تبين ولا تكتم لكن إذا خاف العالم أن يظن بعض الناس فيها على غير مراد الله ورسوله فينبغي له أن يتنبه لهذا فإذا خاف أن يساء فهمها فمن الحكمة كتمانها ولذا ورد في البخاري أن علي قال حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله وروا مسلم أن ابن مسعود قال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة قوله لا تحدثهم كيف نجمع بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه الجم برجام من نار يوم القيامة يقال كتم العلم على نوعين النوع الأول كتم مشروع وهو الكتم لمصبحة ظاهرة مثل أن يكتم العلم خشية الفتنة كما نقل عن منصور أنه حدث بالحديث الذي رواه جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة قال من أبق أيما عبد أبق فقد كفر قال والله قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن أكره أن يروى عنها هنا بالبصرة لأن البصرة كانت في ذلك الزمن محل الخوارج فيخشى أن يأخذوا هذا فيستدلوا به على باطلهم أو يكون يعني يخشى أن يفتن المتحدث ويبتلى بسببها كما قال أبو هريرة حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعون فالأصل أن صاحب العلم يكون معه حكمة وفقه فينشر من العلم ما يغلب على الظن استفادة الناس منه ويكف عما يخشى إساءة فهمه حتى يأتي الوقت المناسب له والنوع الثاني كتم ممنوع وهو كتم العلم لغير مصلحة وكذلك الكتم المطلق فهذا لا يجوزه وداخل في قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى وهذا الحديث أيضا تضمن فوائد عديدة ونفائس كثيرة من فوائد العلم وآدابه هذا وأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح وأن يرزقنا العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى هذا نصل إلى مقدار هذا اليوم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد